سود العيون أو ذا عقيق يماني بثلج المحاجر فيش تالين له داب قد سلهمت لي ثم فقدت التزاني وانا الرزين اللي عن الحب قدت الوقت شين وفيش جيبينه سوادة وتشراء وتنباعف ضماير بالأثمان ما زادت المتبلد تبلد بلاء بلادة سود اللي على ناس جيت بيرض ما ممسى الخلاء واطرف الحاف وساده ولا قصره لمن ما يملابه تركني وراح ما خلّى فرح يسكنني في غيابه وانا لجيت بات سله ورناظر الباب لجيتي لجت صدير الروح حتى لي نهام من كثرها ما هي تشاف أطرافها على غزال نزلت الوادي وغيزان الزباق واستيسرت قلبي بزينة وصاف ما سوالفها حلا محلات يدر الكار تبرق ثنيتها مع سولافها حلفتها مرة ومرة وحلفت عندي امرأ ونحلفتني ما حلا حلا ثلاثين عام وشتمت عارضي بالشيف وزهرت شبابي ذابلة وانبرى حالي عن المجتمع قمتا تشتهر وقمت غيب إذن عن ضوضا واحد بجلس الحالي وفي عزلتي باضل لين الجروح الطويل ومعذور لو يمناي ما تأمن شمالي غدا تثقات من الناس شك وريب ولا عاجات المجعف من غالب يمرأة لو غابت عني أذكرها حتى أنساني يمرأة أعشقها عشقا أعنف من أعنف طوفاني أعتى من أعتى عاصفة أقوى من هورة بركاني عشقا يخرجني من طوري يسكرني حتى الهديان أصنع من الحزن ابتسامة سعادة ومن المآسي ملحمة صبر ويمان ولابغى عصى شيخة وجوخة عقادة خلتها فلان وفلان وفلان, وفلان أنا ويا خيالك والقمر في غفلة الحراس سرنا الليل ونجوم السماء للشود مصطفى نسجن الموج بادينا مودة صادقة وإحساس وغاب سهيل بنجوم الثريا قاضي نشفه عليك الله ومانه ما يجيك من المودة باس على مريم لمان إبليس ما يزغيها للعفة ولا في حبة المبسم خيانه ونشد البخاس ولا ضمك عشيرك تحت مدلق الشعر خفه ولا مثل اللي قال على روح القمر جلاس ولا مثل العيون تنثر الميلاف وتلفه وخايف لك لقينا الذوب النفس في الانفاس وليس الهمت بعيونك تروح الروح مختفة فهدى ربي ذمتك ربي من اللي شامخ بالكأس يهيضني على شرب المعفد روش